الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحباب الكرام حياكم الله وعلمني الله عز وجل وإياكم وجعل الجنة مثوايا ومثواكم إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب الكرام كنا ولازلنا بنتحدث في كتاب الصلاة في فقه الصلاة ونحن بصدد فقه الصلاة الجماعة وتوقفنا في اللقاء الماضي عند هال النساء تشهد صلاة الجماعة نقول وبالله توفيق سئلين إياه أن يعيننا وأن يفقهنا وأن ينفعنا بما نسمع إنه ولي ذلك والقادر عليه قال أهل العلم يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود صلاة الجماعة ولكن بشرط أن المرأة تتجنب ما يثير الشهوة عند الرجل وما يدعو إلى الفتنة من زينة ومن طيب وضع ريح يعني أو عطر. فالنساء إذا خرجنا إلى المساجد. تتجنب المرأة أن تضع أي شيء من شأنه أنه يلفت نظر الرجال إليها حتى لا تحدث الفتنة دليل على ذلك كلام سيدنا عبد الله بن عمر وهو يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن يعني معنى الحديث هو حديث صحيح موجود في صحيح أبي داود و موجود في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد في مسنده إن النبي عليه الصلاة والسلام ب يقول لأزواج و أولياء النساء أن المرأة إذا استأذنت أحدكم للخروج إلى المسجد لا تمنعها قالت لك أن رايح أصلي في المسجد ما تمنعها ولكن لأعلمنا النساء أن الصلاة في بيوتهن خير لهم الصلاة بالنسبة للمرأة بيتها أفضل وخير لها لماذا أمنا من الفتنة للمرأة تفتن ولا تفتن غيرها من الرجال أيضا حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام امرأة يعني أي امرأة أيام امرأة أصابت بخورا فلا تشهدنا معنا العشاء الآخرة يعني العشاء لأن المغرب كانوا العرب بيسموها في الأول العشاء الأولى وصلاة العشاء كانوا سموناها العشاء الآخرة فأي امرأة من نساء المسلمين وضعت بخور بخارت ودي يعني من عادات العرب عندهم بخور كده بيبقى ريحته طيبة فالنساء يتبخرنا وبالتالي الملابس بتحمل رائحة البخور وهي رائحة شبيهة بالعطر كالعطر اللي اللي احنا بنضعه فالمرأة اذا تبخرت وفاح العطر منها برائحة البخور وارادت ان تخرج تصلي في المسجد فقد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخرج لا تشهد معنا العشاء الأخيرة ما تصليش بقى معنى العشاء ما هو ممكن واحد يقول أو أخت مثلا بتستمع للكلام تقول أما ممكن تضع البخور مثلا الظهر وتخرج تصلي الظهر. ما هو النبي قال لا تشهدنا معنا العشاء يبقى هي تخرج وتخرج الدهر وما تخرجش العشاء نقول لا لا هو القصد ان غالبية النساء كنا يتبخارنا قبل صلاة العشاء لأزواجهن فالمرأة وقت ما تحط بخور وعايزة تطلع الجامعة ما تنفع ما ينفعش خلاص ما ما تشاهدش الصلاة لا العشاء الاولى ولا العشاء الأخيرة ولو حطتوه وقت الظهر ما ينفعش تطلع تصلي الظهر يعني بالجملة اذا وضعت العطر ما تطلعش برا البيت بره البيت حتى لو كانت خارجة للصلاة مش عايز اقول لكم بقى نهيكم عن النساء دلوقتي بتعمل ايه كثير من النساء الا من رحم الله عز وجل ما يحللهمش وضع العطر والريحة والريحة النفذة جدا نسائية ريحة نسائية التي تحرك الساكن هذه الروائح تضعها النساء حين الخروج ويمكن اسم يعني سامحوني يمكن لا تضعها لزوجها في البيت لما تبقى قاعدة مع زوجها في البيت ما يشمش منها لرائحة الثوم والبصل ورائحة المطبخ انما لما تيجي طلع بر البيت ما يحلو لها وضع الرائحة والعطر إلا هي خارجة من البيت وهي طلع رائحة مشوار تتحط إلا من رحم الله يعني كلام مش لكل النساء يعني بعض النساء بفعلنا هذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم فوجدوا ريحها أو فوجدوا ريحها فهي في رواية كذا وكذا وفي رواية أخرى فهي زانية والعياذ بالله مين يقبل على نفسه أي أخت مسلمة تقبل على نفسها إنها يصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها كذا وكذا أو في الحديث في صراحة الحديث فلا شك إني ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نجتنبه سواء النهي للرجال أو سواء النهي للنساء هذا الحديث حديث صحيح موجود في صحيح الجامع في صحيح مسلم في سنن أبي داود وسنن النسائي أيضا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال وهو يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجنا وهن تفيلات يعني المرأة إذا سأزنت زوجها للخروج للمسجد ما يمنعها ما يقولهاش لا خليك يقعد في البيت ما ما تشتغل لا يجوز له أن يفعل ذلك إلا إذا كان متأكدا من من أن خروجها سيحدث فتنة حين ذاك يجوز له إن هو يمنعها إنما إذا كانت إذا كان خروجها من المنزل ليس فيه فتنة فلا يمنعها ولكن الحديث موجه للنساء ولكن ليخرجنا غير تفيلات أي غير متطيبات بطيب غير متلبسات بطيب ما تتعطرش المرأة وهي خريه ما تضع عطر العطر تضعه في بيتها لزوجها لأنه يجب ألا يشم منها إلا كل ريح طيب ولا يره منها إلا جميل فهذا حديث حسن صحيح موجود في صحيح أبي داود وسنن أبي داود وفي المسند للإمام أحمد رحمهم الله تعالى فيعلق الشيخ حفظه الله عن قول النبي على قول النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهن خير لهن يقول أن المرأة وإن جاز لها الخروج إلى المسجد إلا أن صلاتها في بيتها أفضل ويسوق لنا حديث أم حميد الساعدية تقول أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك أنا بحب أصلي معك يا رسول الله خلفك يعني فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي أنا عارف أن أنت بتحبي الصلاة معي وصلني علمت وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك البيت اللي بتبيت فيه اللي بتنام فيه كأنها حجرة النوم يعني بتايت. وصلاتك في حجراتك خير لك من صلاتك في دارك لما تصلي في الحجرة بتاعتك أفضل ما, ما تصلي في البيت في البيت يعني في في الصالة مثلا لإني أو في حوش البيت لإني في حوش البيت في داخل وفي خارج ممكن يراه ويتصلي. إنما في حجرتها يبقى ستر وكمان في المكان اللي بتنام فيه يبقى ستر أكتر هم كانوا زمان يعملوا إيه؟ واحد يقول لها مش هي الحجرة حجرة فيها هي الحجرة اللي بينام فيها ما هم كانوا زمان بيعملوا إيه؟ الحجرة بتاعتهم يعملوا فيها استارة كده استارة دي تداري على السرير اللي هم بيناموا عليه الفراش بتاعهم فكأني صلاتها خلف استارة دي أفضل من هي تصلي في حجرتها برى استارة برى استارة وصلاتها في حجتها أفضل من هي تصلي في عقر الدار في صحن الدار وصلاتها في صحن الدار أفضل ما هي تصلي في صلاه في في في مسجد قومها المسجد اللي في الحي يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك مسجد قومك يعني إيه مسجد الحي يعني المسجد اللي لازق في البيت جنبينا المسجد اللي في الشارع اللي ihna فيه اسمه مسجد قومك وصلاطك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي يعني لما تصلي في البيت اللي في الشارع البيت اللي قريب من المسجد في المسجد آسف المسجد اللي في الشارع اللي هو قريب من البيت افضل ما تروح تصلي في المسجد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لاني هذه المرأة أم حميد السعديّة التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا أنا إن يحب الصلاة معك في مسجد قريب من بيتها ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعيد عن بيتها فالنبي يقول لها إن كمان صلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك ومسجد قوم والصلاه وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي لان المرأة كل ما بعدت في صلت في المسجد البعيد كل ما كان الفتنة يعني أوقع يعني إيه يعني كل ما المشوار كان طويل كل ما الفتنة تبقى موجودة اكتر وكل ما كان المشوار قصير خطوتين من الباب باب البيت لغاية الجامعة اللي في الحي يبقى الفتنة هتبقى قليلة هنا هشوفها اربع رجال انما لما المشوار يبقى طويل للمسجد البعيد رجالة كتير هتنظر اليها هتبقى الفتنة اكتر فتنة في المسجد مسجد القوم قليلة والفتنة في مسجد البعيد وليكن حتى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فتكون فتنة كثيرة والفتنة يعني تكون حقيقية كلما طال الطريق والفتنة تكون يعني ظنية أو قليلة إذا كان المسجد قريب أيها الأحباب الكرام ومسيرنا سواء للرجال أو للنساء مسيرنا إلى المسجد مشينا للمسجد له أداب هذه الأداب هتجمعها الأحاديث اللي هتسمعوها دي منها حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بنصلي مع النبي عليه الصلاة بينما نحن نصلي يعني وإحنا بنصلي مع النبي وإحنا دي وصلها يعني معناها نحن بس إحنا بقى بنكلمها بالعمية فبتبقى وإحنا بمعناها باللغة العربية نحن بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبه جلبت رجال يعني درباكة كده يعني سمعت خبط كده ودربكه جمدة كده يعني الجلبة دي كلمة يعني باللغة العربية معناها ضج صوت مرتفع يخرج الإنسان من خشوع يخلي الإنسان هو واقف كده خاشع في الصلاة يخرج من خشوعه جلبة ضجة استمع جلبت رجال فلما صلى بعد ما خلص قال ما شأنكم يحكي ايدكم ايه الدوشة دي ايه الجلبة دي ايه الدجة دي قالوا استعجلنا الصلاة احنا جايين نجري يا رسول عشان نلحق الصلاة معك دي حيثياتهم يعني ردهم للجابة بتاعتهم قال لا تفعلوا تعملوش كده تاني اذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة امشوا بهدوء اذا جيتم تصلهم وانتم ماشيين وانتم داخلين كمان المسجد امشوا بهدوء فعليكم بالسكينة فما ادركتم فصلوا اللي تلحقوه مع الامام صلوا وما فاتكم فاتموا واللي فاتكم تبقوا تبقواكمكملوا بعد الصل حديث صاضح جدا هم. فيش بقى اسهل من كده حديث ده متفق عليه عند البخاري ومسلم أيضا حديث سيدنا أبي هريرة يبقى, يبقى من أداب المشي للمسجد أن نذهب إلى المسجد وعلينا سكينة يعني بهدوء ثاني يمشي كده بوقار كده سكينة وقار اللي يلحقه من الصلاة يصليه واللي يفوته ويقضيه بعد الصلاة أيضا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم بالسكينة والوقار امشوا بهدوء والانسان الإنسان لما يمشي بهدوء يبقى ماشي كده في سكينة وفي وقار تمنينة ولا تسرعوا اقعوا تجروا وانت بتمشوا وانتو مش راحين للجامع محدش رايح للجامع يجري ولا تجري ولا تهرول لانك منظرك هيبقى مش كويس في قلب السكة الامر الثاني ان قد تعرض نفسك للاذا انت بتجري عربية جاية انت مش واخد بالك منها او تزحلق او تتكعبل الامر الثالث انك انت لما هتدخل الصلاة هتدخل بتنهج واحد داخل في قلب الصلاة يبقى انت كيف تكون خاشع او تكون خاشعا او تقف خاشعا في الصلاة وانت مسرع الى المسجد تبقى هتقف تنهج انت عايز لك ولا ربع ساعة عبل ما نفسك اطمئن يقول ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا اللي تلحقوه صلوه وما فاتكم فاتموا واللي يفوتكم كملوه بعد الصلاة لما يسلم انت ما تسلمش تقوم تكمل اللي عليك لفاتك لانك مسبوق. هذا الحديث ايضا متفق عليه عند البخاري ومسلم واللفظ اللي احنا سمعناه ده للبخاري وموجود ايضا عند ابي داود في سنني وعند الترمزي في سنني وعند النسائي في سنني وعند ابن ماجه في سنني أيضا حديث آخر رواه سيدنا كعب ابن عجرة يقول في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد أيوة يبقى فيه آدب كمانه جديد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة يبقى هو ماشي مشبكش ما صابه في بعض لأنه في صلاة ولو دخل الجامع حي المسجد وقعد ينتظر الصلاة مشبكش ايديه في بعض عشان هو في صلاة يبقى تشبيك الاصابع في بعض وهو في المسجد يعني في مخالفة يكره لمن جلس في المسجد ينتظر الصلاة او ماشى في الطريق الى المسجد للصلاة ان يشبك بين اصابعه يكره له أن يشبك بين أصابعه طيب هل هناك شيئا يقوله الماشي إلى المسجد للصلاة أو الخارج من بيته للصلاة يعني نقصد من الأذكار أدعية ثابث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك نعم هنا. هناك هناك يدعي ثابثة وردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له يعني الملائكة تقول له هديته وكفهته ووقيته وتنحى عنه الشيطان بعيد عنه الشيطان كإن الملائكة تقول له هداك الله وكفاك الله شر الناس ووقاك الله عز وجل آه برضو شر الناس وتنحى عنه الشيطان يعني ملهو السكة مع الشيطان بعد عنه الشيطان هذا حديث صحيح موجود في صحيح الجامع موجود في سنن ابي داود في سنن الترمزي والحديث قبله بتاع تشبيك الاصابع حديث صحيح ايضا موجود في صحيح التر... التر... الترمزي وفي سنن الترمذي وفي سنن أبي داود أيضا حديث آخر لسيدنا عبد الله بن عباس يروي لنا انه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم نام عند النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام نام عند النبي عليه الصلاه والسلام فشاف النبي آي مصلي بالليل فبيوصف بيوصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. قال أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف صلاته بالليل ثم قال فأذن المؤذن يعني الصلاة الفجر فخرج إلى الصلاة وهو يقول يبقى سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج بيقول الذ الذكر ده الدعاء ده بيقول بأن النبي عليه السلام اللهم اجعل في قلب نوره اللهم امين يا رب العالمين عود بقى نفسك وانت رايح للمسجد تقول الدعاء ده وانت خارج من باب البيت بعد ما تقول دعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله تروح قايل بقى اللهم اجعل في قلب نوره يبقى الدعاء ده يتقال وانت رايح للمسجد يبقى انت خارج من باب البيت للمسجد اللهم اجعل في قلب نوره وفي لسان نوره وفي سمع نوره واجعل في سمع نوره واجعل في بصر نوره واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطيني نورا اللهم أمني يا رب العالمين فهذي جميل جدا يبقى الإنسان ماشي في حالة من نور الله عز وجل حينما يقول هذا الذكر الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من بيتي متوجياً إلى المسجد للصلاة، فيقول هذا الذكر كأنه يسير في حالة من نور حبه الله إياه، نسأل الله من فضل العظيم. نقول الذكر تاني، وأنا أعتقد أن كثير من الإخوان اللي بيسمعونا إن شاء الله يكون عنده علم به ويمكن يكون حافظه كمان. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم عطيني نورا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيدخل المسجد كان بقول له اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم نقولها مرة ثالثة اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وده حديث صحيح موجود في صحيح أبي داود وفي سنن أبي داود ستين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهراء قالت وهي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك كلنا حافظينه ده محدش بقى يعني يقول حاجه كلنا حافظينه اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم أغفر لي ذنوب وافتح لي ابواب فضلك كان بيقول ايه هو خارج بقى النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله والسلام على رسول الله اللهم أغفر لي ذنوب وافتح لي ابواب فضلك من قولها بقى مرة تلتة بسم الله والسلام على رسول الله اللهم أغفر لي ذنوب وافتح لي ابواب فضلك يبقى وهو داخل بيقول ايه اللهم أغفر لي ذنوب وافتح لي ابواب رحمتك وهو خارج يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك يبقى الاولاني يبدا بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وهو خارج بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وهو داخل يدخل برجله اليمين وهو خارج يخرج برجله الشمال بخلاف الحمام على طول الحمام ندخل برجلنا الشمال وإحنا خارجين نخرج برجلنا اليمين يبقى المسجد بالرجل اليمين الدخول والخروج بالرجل الشمال وممكن يقول الحديث اللي هو الذكر اللي النبي قاله في الأول وسائروا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أعوذ بالله العظيم وبجهي الكريم وسلطاني القديم من الشيطان الرجيم ثم بعد ذلك يحيي المسجد وعند تحية المسجد سنقف لاني يعني فيها كلام يعني الحديث يطول فيها شوية واسمحون لاني متعب بعض الشيء فهنكتفي بهذا القدر لعل فيه الكفاية واسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية اخوانا لو في حد عنده سؤال يلحق يكتبه في صفحة التواصل تابعة للشيخ محمد اسماعيل الازهري وان شاء الله نجاوب عليها بعد درس التوحيد نستأذنكم نترككم كده ربع ساعة ونعود لدرس التوحيد ان شاء الله عز وجل فابقوا معنا ولا تبتعدوا عنا لعل في هذا القدر كفايه اسال الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك